بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ لرب الفلق من جز ما خلق ومن جز غاكم اذا وقب ومن جز نفساته العدل لفضيله <تصفيق> الدكتور <تصفيق>